وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَأَوْرَقْنَا أَجْمَعِينَ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 وَسَخَّرَ لَنَا مَا عَدَّدُ الْجِبَالِ يُسَبِّحُ لَنَا بِالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمَنَا صَنعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أنْتُمْ شَاكِرُونَ بَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ عاصفة تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ